اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم ضالين يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة للمؤمنين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 وما تكونوا في شأنه وما تتلوا منه من قرآن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شودا إذ تفيدون فيه